والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اخواني في الله والاخوات الكريمات احييكم جميعا بتحيه الإسلام تحيه من عند الله مباركه طيبه فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من مواقف قرانيه والذي نستضيف فيه فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعتي الأظهر وام القرى وتحدثنا بفضل الله عز وجل مع فضيلته في اللقاء الماضي حول الوحدانية والتوحيد وكيف تناول القرآن هذه القضية العظمه والهامه وما يزال الحديث مع فضيلته موصولا حول الاستدلال القرآن على الوحدانية والتوحيد الدليل الكوني والدليل النفسي والدليل العقلي هذا ما يدور حوله الحديث والحوار مع فضيله الدكتور عبد الصطار فتح الله سعيد الذي ارحب به مجددا فضيله الدكتور اهلا بحضرتك حياك الله في اللقاء الماضي فضيلتك حدثتنا عن قضية التوحيد والوحدنية أو الوحدانيه والتوحيد وذكرت أن الوحدنية هي صفة الله عز وجل والتوحيد هو ما كلفنا به القران تجاه قضية التوحيد يعني ان نقوم بتوحيد الله عز وجل في اعمالنا واقوالنا وافعالنا وعبادتنا وطاعتنا وغير ذلك اليوم تريد فضيلتك أن تعرض على الاستدلال القراني على الوحدنية والتوحيد مع الدليل اولا ثم نتطرق إلى بقيه الحديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله واصحابه وازواجه وانصاره ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان موقف القرآن العظيم من الوحدانيه والتوحيد هو موقف شامل واسع الارجاء والانحاء ولا نستطيع ان نلم به في هذه العجلات لكننا نذكر الاساسيات التي تحتاج إلى تتبع واعي والى جهد يبذله كل قادر عليه لفهم هذه القضية التي يتعلق بها مصيرنا ووجودنا جميعا نعم. لذلك القرآن العظيم من شانه ال لا كتاب كتابه حجه ومناقشه وبرهان لا يرسل القضايا ارسالا ولا يقولها مطلقا هكذا وانما يهتم غايه الاهتمام بالأسلوب الذي تساق به القضايا لا. ثم بالادله والبراهين التي تقام عليها ثم بشيء آخر عجيب وهو بض ضحد الادله التي تناقضها لا. اسقاط الادله التي تناقضها نعم يقوم بعمليه كامله شامله في هذا الباب تكلمنا عن موقف القران العظيم من الوحدانيه والتوحيد لا. ثم الان نتكلم عن الاساليب والادله نعم الاسلوب هو الطريقه التي يودى بها الامر او القضيه بتطرح بها القضيه نعم, نعم. وال هو ما يسوقه صاحبه لاثبات ما يقوله نعم المطلوب والمقصود ولو كانت دعاء محض اي دليل اي شيء يسوقه صاحبه بقصد اثبات وصحه ما يقول يسمى دليل او برهان نعم القران الكريم شاق الاساليب العجيبه في هذا الباب فا اولا كنا قلنا, قلنا هذا شيء اشرنا الى هذا سابقا قلنا الخبر المجرد وإلهكم إله واحد الخبر المؤكد ثم القسم ثم كذا الى ان نصل الى, إلى المحاوره التي يشاق بها التوحيد محاوره فالالخبر المجرد هي جمله قصيره تشاق يقال الهكوب الهن واحد لكن المحاوره تحفظ وتجعل الانسان يفكر في هذه المحاوره بين طرفين فمثلا محاوره ابراهيم عليه السلام لابيه قال يا ابي لما تعبده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا نعم دي محاوره عجيبه جدا نعم تجبر الانسان يفكر في الطرفين الطرفين اللذين يتحول مره وهنا نعم نعم ثم المعاني التي يشقى كل واحد منهم قال يا ابتي كيف تشرك بالله معنى الكلام لما تعبده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا نعم اثبات ان الالهه المدعاه مع الله هي عاجزه عجزا تاما لا سمع ولا بصر ولا تغني عن اصحابها شيئا لا تنفعهم بشيء لما تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابتي اني قد جاءني من العلم الايات في سوره مريم اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطه المستقيم عاده الأب هو الذي يقول لابنه اسمع كلامي واعلمك و... وانت لا تعلم لكن هنا إبراهيم عليه السلام رسول لا. معلم من الله ومبعوث من الله مكلف من فوق سبع شماوات بأمر الواحد القهار لذلك لما وجد أباه يعبد الاصنام هذه قضية تدمغه بالكفر والشرك والخلود في النار والعزه بالله نعم فلم ي... لم يتردد أن يقول يا ابتي اني قد جاءني من العلم في هذه القضيه الخطيرة ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطه سويا نعم يا عبده لا تعبد الشيطان لان هذه عبادة الشيطان الذي الذي اضل منكم جبلا كثيرا فيا عبده لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لله الرحمن عاصيا عباده الشيطان هنا اما عبدته بذاته يعبدنا زي عبادة الشيطان او عباده الشيطان بطاعته بيت بالانقياد للوسوسه نعم قال يابتي لا تعبدي الشيطان إن الشيطان قد الرحمن عاصيه يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن في, في الشرك هذا وعباده غير الله فتكون للا للا للشيطان الشيطان ولي, ولي فهذه المحاوره <تصفيق> نخرج منها بأنها ليست كالخبر فقط كلمة وسريعه وجملة وخبر مبتدا وتنتهي لا هنا محاوره كلام ورد و وبيان لصفات الالهه المزعومه وبيان عجزها وبيان ان هو من الشيطان الى اخر الا توجد وقفه فضيله الدكتور حول عذاب من الرحمن وليس عذاب من الجبار او عذاب نعم من... نعم هذه لها, لها مدلول كل كلمة في القرآن لها مدلول نعم سواء فهمناه او لم نفهمه فاذا فهمناه كان خيرا والا نكل العلم الى الله او نسال العلماء الراسخين في العلم عسى ان يكون الله قد فتح لهم من اسرار القران وانوار القران ما, ما نفهموا به المعاني الباطنه في القرآن الكريم نعم فقال ليابتي ان اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن الرحمن معناه البالغ الرحمه المستفيد الرحمه فاذا كان الرحمن سيعذب معنى هذا ان هذا ذنب ان هذا ذنب خطير جدا نعم وانها مصيبه كامله ان الانسان يشرك نعم لان اذا كان الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا والله عز وجل يعفو عن كثير فاذا كان هذا الذنب اللي هو الشرك لا يغفره الرحمن الرحيم الغفار للذنوب جميعا فانه يدل على انه غايه في المعصيه وغاية في الخطورة وغاية في البلاء عليك ان تتجنب لا لا لا هذا المعنى <تصفيق> الـ الـ يفيد استخدام لفظ الرحمن لا لا بدل الجبار الجبار لا لا مفهومه انه هو ينتقم منه لكن هنا يقول له أن, إن, ان هذا ذنب سيجلب عليك والعياذ بالله على ابيه يعني غضب الذي يغفر نعم ف أي شيء،, أي شيء هذا الذي يغضب الرحمن الرحيم الا إذا كان امرا اخطر يقولن أبوه الذي لم يضربه طيله حياته ضربه مرة معنى ذلك ان نعم فهنا هنا هنا, هنا القرآن الكريم يستخدم احيانا اسلوب المحاوره نعم يستخدم القصة القصة وهذه القصه خطيره جدا لان القصه اكثر اطول من المحاوره نعم. ان القصة عبارة عن محاورات متعددة في مواقف متعددة يمكن المحاوره في موقف واحد نعم. انما هنا القصة تتنقل في مشاهد شتى فييحفظها الانسان خطوره القصة انها تحفظ وانها تسلسل يعني لو ان خطيبا عن المنبر خطب نصف ساعة وتكلم في المبادئ والاحكام و... ثم ذكر قصه ربما ينسى الناس الخطبه و... ويذكرون القصة فهي فيها سهوله الحفظ والانتقال وال... وال... والاستفادة لذلك استخدمها القرآن الكريم على اوسع نطاق مع كونها حق وصدق إن هذا هو القصص الحق فلذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قصصا كثيرا في إثبات الوحدانية ونفي الشرك لا. ابراهيم عليه الصلاه والسلام على سبيل المثال كان اليهود يقولون ابراهيم جدنا وهذا موغود مفهوم هذا مفهوم لانه ابو اسحاق واسحاق ابو يعقوب هو اسرائيل ابو بني اسرائيل نعم كان النصارى يقولون ان ابراهيم جدنا ايضا عليه الصلاه والسلام من بني كان العرب يعتزون بابراهيم لان اسماعيل بعث فيهم, فيهم ف قال الله لهم ما كان ابراهيم ما كان ابراهيم يهودي ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين العرب نعم غفى بهذه الايه ثلاث اشياء واثبت شيئا واحدا نعم اثبت لابراهيم انه على دين الله الحق الاسلام ونفى عنه ان يكون من هذه الاصناف الثلاث اليهوديه والمسيحيه ومشركي العرب نعم كل ان يعتزون به فقل لكم <تصفيق> ابراهيم كان موحدا وهذه دعوه للتوحيد نعم ما دام ابراهيم الذي تعتزون به جميعا وتفخرون به كان على على الدين الاسلام التوحيدي فعليكم ان تكونوا ان بجدكم ان كنتم صادقين في افتخار به لا. هذه واحدة ثم بين لهم أن إبراهيم بدل في سبيل التوحيد ما لم يبذله رسول غيره وب... وب... ووقف وقف موقفا عمليا بالغا فأجر المحاوره قص القرآن المحاوره التي دارت التي دارت مع إبراهيم وكذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات الأرض ليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل را كوكبا نعم. قال هذا ربي لذلك هو كان يعبدون الكواكب نعم الصابئه قال هذا ربي فلما افل سقط الكوكب اختفى قال لا احب الافيلين الاشياء التي وتنتهي هذه لا, لا, لا ليست عليها وهكذا ثم قص قصته مع الاصنام اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا ابانا لها عابدين هذا جاء موروث نعم وهذه مصيبة البشريه في ان ترف هذا الشرك ويصبح عقيده يقاتلون من اجلها بهذه الضراوه مع لا. انها في غاية التفاهه والضياع والضلال لا. فقال ابراهيم عليه السلام ما هذه التماثيل التي انتم لها كعبدا من دون الله قالوا وعبدنا ابانا لها عابد كن يعبدها ابانا قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين هذا ارث هذا ارث باطل الإنسان يفتخر بالارث الصحيح نعم. انما بارث باطل لا صحيح ابدا فقال قد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين فقوموا ردوا عليه القصه هي قصه كامله قالوا أجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين انت تمزح الان في قضيه خطيره أنت هل انت جد في هذا الكلام اب انك جاءتك مجموعه من الأفكار تلعب بهم قالوا انت جد في هذا ام انت من اللاعبين قال بربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا الدليل ايضا نعم. رب السموات هذا رب السموات الذي فطرهن هذا التوحيد هذا الدليل وأنا على ذلك من الشاهدين اكن بشهادتي يبقى استدل بانه خالق السموات والارض وانا على ذلك ثم اكسب لهم قسما قال والله لا اكيدن اصنامكم بعد أن تولوا مدبرين يعني ان آه فافعل افعل مكيده في أصنامكم تثبت لكم العز وفعلا حطم إبراهيم هذه الاصنام ثم علق الفأس الذي كسر بها الاصنام في رقبه الكبير ثم لما جاءوا قالوا من فعل هذا بألاتنا كانوا في يوم عيد بعيدين عنها من فعل هذا بالاتنا إنه لمنا الظالمين قالوا سمعنا فتا يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فات به على اعين الناس للتحقيق علني في هذه الكارثه التي حلت بالاصنام فرجعوا بإبراهيم قالوا انت فعلت هذا بالاتبى ابراهيم قال بالفعله كبرهم هذا هذا إماء منه تعريض فاسالوهم ان كانوا ينطقون فقالوا والله انصفت انصفت هم, هم يعرفون الله أيضا هم, هم يشركون بالله كل الامم كانت تعرف الله ولكنها تشرك به شيئا أخر فقال إبراهيم عليه السلام قالوا اذا انت انصفت فرجعوا لانفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون لانه كان ينبغي من الأول ان نسال كبير الاصنام من الذي فعل هذا فذهبوا يسالونه ثم عادوا نكثوا على رؤوسين رجعوا يصور القرآن هذه تصوير في غايه الروعه والبلاغه والجلال والجمال في كيف ان ابراهيم عليه السلام وهو فتى شاب وقاعهم في هذه البدهيه البدهي هذه البدهيه هذه بدهيه من الاول فقالوا لقد علمت ثم نخصوا على رؤوسهم رجعوا كانهم مقلوبين على رؤوسهم يقولون يا ابراهيم انت تسخر بنا لقد علمت ما ان هؤلاء لا ينطقون فكيف تقول اساله فقال ابراهيم هنا انتزع انتزع القران ذروه المشهد في القصه قال افل لكم ولما تعبدون من دون الله عجبا لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون كيف تعبدون شيئا لا ينطق كيف كيف كيف فات عليكم انكم وانتم ناس عقلى وعندكم ثروه وعندكم علم وتعليم وكذا كيف كيف تعبدون هذه الذي لا ينطق قالوا لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون قالوا في لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون لا تستعملون العقل وهنا ياتي القران للتاكيد على العقل أكثر من 40 مرة لا بد من استعتام العقل في هذه القضايا في كل القضايا لا. اه لك الدين يقولون الان كذبا الدين منافذ للعقل هم الى الدين هو الذي يعتمد العقل قل افلا تعقلون قال ثم قال قالوا في لكم ان لا تعبدوا الله افلا تعقلون هنا في الايه الاخرى على علم علم أن ابراهيم عليه السلام لم يكن ساذجا والقضيه وضحت انهم فضحوا امام امام الجمهور وكل انسان يستخدم ادنى ذرة من العقل يعلم ضياع فلجاوا الى القوه والى الطغيان المعهود في الامم والشعوب فقالوا احرقوه وانصروا الهتكم فنجاه الله من النار إلى اخره هذه قصة كبيرة أكثر من المحاوره الأولى هذا اسلوب القرآن في استخدام الـ الـ الـ الـ الاساليب المتعددة في الدعوه الى التوحيد ونقد الشركه في الواتر يعني الخبر والحوار والخبر المجرد والخبر المؤكد والمحاوره والقصة نعم. ثم الدليل الدليل ادلخ في نهايه المطاف الدليل اقوى نعم يعني هذه اساليب فقط انما الدليل هو الذي يقطع يقطع بصحه الكلام او بعدم نعم اي واحد النهارده تكلمه في اي شيء يقول ما الدليل على هذا اخم لي دليل لكينا غفه من تقول كلام بهذه دعوه اين دليلها لا. هنا ياتي القرآن في كل احكامه ليس في التوحيد فقط لان التوحيد اهمها لان عليه الخلاف الشديد في كل القضايا يأتي بالدعوه ويأتي بدليلها وبرهانها وينقض ادلة خصومها نعم. هذا شوفوا التسلسل العجيب نعم. فهنا هنا جاء القرآن الكريم بالادله المتعددة قلنا الدليل هو ما يساوق لاثبات صحه الشيء نعم يقول الله واحد متصف بالوحدانيه ويجب عليكم أن توحدوه ما الدليل هنا هنا ناتي لاقضيه هل يلزم ان الله ياتي العباده بالدليل لا. الله لا قوي نعم قوي متفرد جبار واحد لا له كان يستطيع ان يقول هذا حكمي وعليكم ان تسمعوا كلامي وان تطيعوني والا احرقكم في النار لا. لكن الله لطيف بعباده لا. الله عز وجل كما قال الله لطيف بعباده لا. وهو حكيم خبير يعلم ان الانسان اكثر شيء جدله وان الانسان في حاجه الى ان يتلطف معه في الدعوه فيقسم له مرة يجبل خبر مؤكد مرة محاوره مرة كل هذا من أجل هدايته رحمة به لا. لانه يعلم أنه ينفر وانه يستبد بعصبه بتعصبه وضلاله ويضيع نفسه لا. يهلك نفسه ويريدها النار والعجب لله فاراد ربنا ان يتلطف فتلطف به بكل وسيله الى ما جاء بالدليل فيسقنه الدليل في اعرابي اعرابي سمع سمع كان يرقب ناقه في قصه في التفاسير فسمع قارئا يقرا وفي السماء رزقكم وما تعدون هو الاعربي مر فسمع قارئ صوته جميل يقرا وفي السماء في سورة وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والارض انه لحق اقسم الله على ان هذا الرزق حق عند الله فالاعربي سمعها ثم رجع بناقته وقال اعد علي يا شيخ ما قرات فقرا له الشيخ العربي يفهم اللغه العربية جيدا فقرأ مره اخرى وفي السماء رزق وفي الارض ايات للموقنين وفي السماء رزقكم وما تعدون وفي انفسكم افلا وف وفي السماء رزقكم وما تعدون فرب السماء والارض انه لا حق مثل ما انكم تظنون قال سبحان الله من اغضب الجليل حتى حلف نعم من الذي له سلطان على الله حتى يحلف له نعم. الانسان يحلف للواحد اذا كان بيكذبه هي. او اذا كان هو ضعيف ويريد ان يؤكد كلام اما الله فهو القوي المتفرد لماذا يحلف لكنه الله. يحلف رحمة بنا الله. نعم يحلف هداية لنا يحلف حتى يستنقذنا من ضراوه الشيطان ومن ضراوه انفسنا نعم. ومن هنا ومن هنا ياتي الدليل ايضا لهذا الله عز وجل كان يملك ان يقول كلمة واحدة ثم من خلفها اذاقه نار ادخلته ناري ولا ابالي كما جاء في الاثر لكن الله عز وجل الرحمن الرحيم الذي كتب على نفسه الرحمه نعم بعض الجهله يقولون القرآن فيه نذير وفيه وفيه تخويف بالنار نعم لابد لهذا لابد ان يكون الانسان بين الرغب والرار لكن القرآن مبنيه على الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم فلذلك هنا ياتي الدليل رحمك تلطفوا انه يسميه تلطف في الاستدعاء في الدعوه الله تلطف بنا فجاب جرب بالاساليب وبالبالدليل الدليل نوعه ونوع واقسامه نوعه يعني كان ممكن ياتي بدليل بلوع واحد وتنتهي لكن الله عز وجل ياتي للانسان من جميع جوانبه يملك عليه مشاعره ووجانه وظاهره وباطنه وعقله المفكر واحساسه القريب حتى يرد القيامة وقد استنفذ كل الحجد. الحجه للناس والحجه تكون لله قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين نعم. لذلك نوع الأدلة في القرآن الكريم وهذا موضوع طويل يحتاج لك نحن نختصر الـ الـ الاسس حتى نذكر فقط و... و... و... وندعو القادرين على ان يتبعوا هذه القضايا ليجدون جلال القرآن ليجد القرآن معجزه بعض الناس يقول لك اين هي المعجزه المعجزه في كل سطر في كل كلمة من ظاهرها وباطنها اقرا ما خلف المعاني الاساليب التي شقت بها الجو الذي شقت السياق والسباق واللحا دائما اللي القرآن القران يفكر في سباق الكلمات وفي لحافها ثم في سياقها العام نجد اجلال هذا لا. جلال الله عز وجل ولذلك العرب لما سمعوا القران لا. وكانوا على فطرة سليمة لا. وعلى معرفة ادركوا فورا انهم امام كلام جليل لا يستطيع أن احد ان ياتي بمثله إلا فلذلك اذعنوا له سواء امنوا او لم يؤمنوا لا. اما المؤمن خلاص ازعن له وصدق وامن وامتثل أما الكافر جاء ما راى الوليد بن المغيره قال والله سمع القرآن فقال والله إن له لا حلاوه وان عليه لا طلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدف وانه يعلو ولا يعلى عليه وإنه يحطم ما تحته هذا ضرب من الاساليب غير مستطاع لذلك امنوا امن به المسلمون المؤمنون وأقر به الكفار مع شركهم لانه فعلا يمثل المعجزه الخاتمه النهائيه لهدايه البشرية فهذا موضوع يحتاج إلى أن نكمل اذكر نذكر, نذكر الادله انواع الادله هي تحتاج حلقه مستقله حتى بالتفصيل حتى يتتبعها القارئ المسلم في هذا الشهر المبارك حينما يقرأ القرآن يتتبعه ويعلم أنه على دين على غايه الوضوح نعم وانه يتحدى الاولين والاخرين وانه ما جاء بكلام نخاف نحن لا نخاف من من مناقشه نحن ندعو الدنيا كلها أن ان تناقشنا في كتاب الله وفي فيما اقامه من الحجج والبراهين والله تعالى اعلم بالصواب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم في نهاية هذا اللقاء الطيب نشكره باسمكم فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد على هذا الكلام الطيب تحدث فضيلته اليوم حول الأسلوب القراني في حديثه عن موضوع التوحيد والوحدانية وكنا نتمنى أن نسترسل نتحدث عن موضوع الاستدلال القراني على هذه القضية وان هناك بعض الانواع من الأدلة استخدمها القرآن واستعملها القرآن كما ذكر فضيلته لطفا من الله عز وجل بالعباد كان الله عز وجل غنيا عن أن يسوق هذه الادله للناس وكما ذكر فضيلته يقول للناس أنا ربكم اسمعوا كلامي ومن لم يسمع سيدخل النار ولكن لطفا من الله عز وجل ورحمه من الله سبحانه وتعالى ويعني توددا من الله عز وجل إلى خلقه وحبا لهم وحرصا على هدايتهم ساق هذه الأدلة التي سيفصلها باذن الله عز وجل فضيلته في لقائنا القادم مره اخرى نشكر فضيله الاستاذ الدكتور عبد فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القران بجامعتي الازهر وام القرى نلقاكم في لقاء قريب ان شاء الله حتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته